فعلها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت سموه بضغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 119. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها